قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَ الثَّمُودُ بِطَرْوَاهَا إِذٍ بَعَثَ أَشْقَوَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فدمّدنا عليهم ربّه بذوهم فسوّاه فسوّاه ولا يخاف لقباها الله أكبر الله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 نارا تلطى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ونسوا يرضى.